عن طارئ صداقة أنا واحد حب لغاي لي يأخدني ويريدني باقي واحد لا يصح. ما روح القواخ شاك واستليث بس بي المواكين اقعد بباب المجالس وانتظور تخلصي دموعي تمر وما تمور يا كريدق عيد يا ابو مول حور يا كريدق عيد يا ابو مول حور يا صاحب السماء يا صاحب السماء يا صاحب السماء تعال جن هل عجل اغذب دنیا کفر ومان مسلم انت عباسی سماعني وقت ما يعرف لطاعه ما حد يبكي الحماه ليه تنقاص الامارة وسهرة جت تفني رماني. غرته العاشق تشو بصداك يا حبيبي المجرى الوحده ابكي لي على عليك بك شيء فاقدا لي على عليك بك شيء يا صاحب یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان العجل اذنید غريب الفاقد اهله حجيك انت وانا الخلال بينا وما نشوفك توجع وما حد عيناك يا خراب يالبحيس في زمين ونينة سددت بيبا الناس من وكي وانت يا مولاي تشاهد من بتي كافي صحر يا حبيبي اتعل علي كافي صحرى يا حبيبي اتعال علي يا صاحب الزمان يا صاحبة يا صاحبة الزمان العجل قبضني